ينَادُونَهُم أَلَم نَكُم مَكُمْ قالالوا بَل وَلَكَّكُمْ فَتَن تُمُ أَفُسَكُمْ وَتََبَّصْتُم وَرتَّبِتُم وَغََّتْكُم وَغَرَّتْكُمُ اللَّمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ